تويمد يديهو كيف قال ابتحنوا عليه يا محسنين الغرام وانحن قولي بإيه ارموا له نظرة ولا ابتثام حسنا وتنفع يمين لله يعطيك والنبي إحسان لله قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله إسرح لله لله روح لله لله إسرح لله لله, إسرح لله, لله, لله, لله, لله, لله, لله محسنين الغرام لله ايه خلق الله ضيف الجمال مكروم هو احنا ضيثنا محروم ايه كل ده ايه كل ده باين علي السماء هو كذا هو كذا ايه بالله اعيد الرضا قدا ساعد يا روحي وشهاتي والابن ايه نلعنك انا قلبي راقه فيك في ما بقتش اقول تسميني بغي لك والبخل في الأحب جان من صدقاء وترضيني قليلة <متصفيق> على ماء الزمو خلق خدها ياخد عادي وينك نديا وليس بأن قدها محبينك الله عزيت حسنك ما زنت الجنين والبسدين ولا يغلب ملك يا كريم ما من ورزه أبدا ولا يسمين ولا كلّ تعش الهام الدين الدين ما عاد لله قالها مار بيوت الاحباب وانا بتنمر حوالين حوالين الباب وانا وانا وانا بتنمر حوالين حوالين الباب وانا وانا وانا بتنمر